129. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 120. بيعلم القول في السماء والأرض، وَهُوَ السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلى، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية.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 119. ورسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 110. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 112. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 113. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ وَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَأْسَنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 110. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك حتى فَجَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا إِن كنا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 111. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 112. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 114. أم اتخذوا من دونه آلهة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 وَمَا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 122. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 112. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 113. يعلم ما بين وَمَا وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَيْهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا 119. وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ 112. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون 113. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 112. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 113. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون 117. كل نفس ذائقة الموت 118. ونرلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 119. وإذا رآك الذين كفروا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ 124. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 125. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا ينصرون بل تأتيه 124. فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 125. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 117. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 118. أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 110. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا قصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا فستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن ياويلنا إنكنا ظالمين ونضع الموازين القسق ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَأَعْرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ 119. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 110. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا 117. ومشده من قبل وكنا به عالمين 118. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أنتم أنتم وأباؤكم في ظلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللعبيين؟ قال بربكم رب. والسموات والأرض الذي فطرهنا وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَّلَّى لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قال سمعنا فتذكروهم يقال له إبراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أَن 122. فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 123. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن 121. أنتم الظالمون 122. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 123. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا وَلِمَا ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 118. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ووهبنا لَهُ 124. ويسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين 125. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَإِقَامَ الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولوط آتيناه حكم وعلم ونجيناه من القوى التي كانت. عَمِلوا الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا ان من الصالحين ونوحا اذنه استجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 110. من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وَدَاوُدَ وَصُولِيمًا إِذْ يَحْكُمَنَّ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا هَـٰهُ سُولِيمًا وَكُلٌّ أَتَيْنَا حكما وَعِلْمًا 112. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 113. وكنا فاعلين 114. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم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 وَاسْمَعَ عِيلًا وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنْ لَّن نقدر عَلَيْهِ فَنَادَى بَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكر يا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير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 112. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم اتحادا وانا ربكم فاعبدون وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون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 118. إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 119. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 لهم فيها ذفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فِي هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قُل إنَّمَا يُحَاجِلِيَ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَن تُمْسِلِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ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 112. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 113. صدق الله العظيم